بلك الحمد على ذلك أول وآخرة وظاهر وباطن اللهم لك الحمد السرمد لك الحمد الذي لا يبلغه العدد لك الحمد حمد الملائكة المقربين والأمبياء والمرسلين والعباد الصالحين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 اللهم إلا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا وإذا أردت بقوم فتنة فقبضنا إليك غير مفتونين اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك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 وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين اللهم لا تغادر هذا الجمع إلا بذنب مغفور وعمل صالح مبرور وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور اللهم يا إلهنا ويا رجاءنا ويا خالقنا ويا رازقنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تعتق رقابنا من النار أجمعين اللهم اعتق رقاب الحاضرين والسامعين من النار اللهم اكتب براءتنا من النار يجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك يا إلهنا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 اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا وما أعلمنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك ما عبدناك حق عبادتك سبحانك ما شكرناك حق شكرك سبحانك وبحمدك لبيك وسعديك, لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك نحن بك وإليك توجهنا إليك احتمينا بحماك اللهم احتمينا بحماك لذنا بركنك العظيم اللهم احفظنا من شياطين الإنس والجن اللهم احفظنا من شياطين الإنس والجن اللهم اللهم إنا في حماك اللهم إنا في حماك فاحرسنا بعينك التي لا تنام يا أرحم الراحمين اللهم حرسنا بعينك التي لا تنام يا رب العالمين الله لنا ولأبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وذرياتنا وأزواجهنا وذرياتنا وعلماءنا ومشايخنا ولا تهمرنا وَمَنْ أَحَبَّنَا فِيكَ وَمَنْ أَحْبَبْنَاهُ فِيكَ وَمَنْ أَسَى إِلَيْنَا وَمَنْ أَسَأْنَا إِلَيْهِ اعتق رقابنا من النار أجمعين يا رب العالمين اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ارحمهم يا مولانا برحمتك الواسعة اللهم خص منهم الميتين بالرحمه والمغفرة والعتق من النيران اللهم اوزل على قبورهم شاعبي بالرحمات اللهم اوزل على قبورهم شاعبي بالرحمات والمغفرات التامات يا أرحم الراحمين اللهم أبدلهم بالحبيب حبيبا واملأ قبورهم مسكا وطيبا يا أرحم الراحمين اللهم أسعد الأحياء منهم رض خواطرهم أعطيهم ما أملوا وسألوا يا رب العالمين اللهم اجعلنا بآبائنا وأمهاتنا بارين يا رب العالمين اللهم اجعلنا بهم بارين أحياء وأمواتا يا رب العالمين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 اللهم اشف كل مريض خص منهم إلهنا الحاضرين والسامعين يا رب العالمين اللهم من كان منا مريضا فعافه اللهم من كان منا مرتلا فعافه اللهم من كان منا مريضا فامسح عليه يا رب العالمين اللهم يا إله الأولين والآخرين ويا قيوم السماوات والأرضين داونا بدواك يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا شفاءً لا نغادر سقماً يا رب العالمين اللهم, اللهم وحل السحر عن المسحورين اللهم حل السحر عن المسحورين اللهم حل السحر عن المسحورين يا أرحم الراحمين اللهم وأهلك السحر اللهم أبطل ما صنعوا اللهم ابطل ما صنعوا اللهم ابطل ما صنعوا اللهم اجمع ما فرقوا وفرق ما جمعوا يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من كل ساحر وساحرة يا رب العالمين نعوذ بك اللهم من أعين العينين وحسد الحاسدين اللهم اشف كل معيون اللهم اشف كل معيون اللهم اشف كل معيون يا رب العالمين اللهم وزوج كل أيمن يا رب العالمين اللهم من كان فارزقه ذرية طيبة يا رب العالمين اللهم يا إله الأولين والآخرين ويا ناصر المظلومين أنصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين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 اغفر علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلي اللهم وسلم وبارك وانعم على عبدنا اللهم صلي وسلم وبارك وانعم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين